يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا ولكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة